الخفافيش تعد الخفافيش السدييات الوحيدة التي أتقنت فن الطيران الفعلي مما مكنها من فتح بيئات جديدة واستيطان كل قارة وكثير من الجزر تعيش بعض أنواعها في منازل منعزلة آمنة مثل الكهوف أو الصدوع في المنحدرات الصخرية وتجاويف الأشجار وجحور الحيوانات والمباني المهجورة بينما يعيش بعضها في العراء على جزوع الأشجار وفي ثنايا الأغصان وتحت أوراق النخيل وبالنسبة لبعضها فإن الظلمة واستقرار درجة الحرارة والرطوبة والعزلة عن الضوار أمر أساسي وحيوي لوجودها الخفافيش مخلوقات الليل إذ تبقى معظم الأنواع تقريبا في مساكنها خلال النهار وتستيقظ عند الغسق وتخرج غالبا من الكهف قبل حلول الليل بحثا عن الغذاء لقد طورت الخفافيش نظاما مثاليا للعثور على الموقع بالصدى وعن طريق إرسال إصطارات فوق صوتية منتشرة في ثلاثة أبعاد تدرك العقبات والفرائس في عتمة الدجا تتغذى معظم الخفافيش على الحشرات الطائرة وقد يستهلك خفاش واحد حتى سلاسة آلاف حشرة أو أكثر كل ليلة